رجال الناس يلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه عن ذكر الله واقام الصلاه وان تاس الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار لِيَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا மேூம் கவாக்கிய சருவம் ஐமத்த ஈட்ட ஈ لَمْ يُجْرِ دَوُّ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ غُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَادِ يَرَاها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ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 قَدِ ٱللَّهُ مَلَكَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا 129. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من برد يُغَالِي انشِيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يَكَادُ سَنَا بَرْقٍ يَذْهَبُ بِالآمَلِ صَارِ